و فِي الْآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ وَنُطًا إِذْ قَالَنَا لِقَوْمِي إِنَّكُمْ ان فاحش شتما سبقكم بلا من احد من العالم سیل فین دیکھ م على القوم کو ولما جاء کو oh. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُولُنَا نُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنُ وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا نجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها وإلى مدينا أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا أمور وعيفة فأصبح في أبيل وكان وَلا قَادِجًا عَن مُّوسَىٰ بِالْبَيْنَتِ فِي الْأَرْضِ عَمَّا كَانُوا سَالِقِينَ ومن خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما فون وهو العزيز الحكيم وتلك الأنفال نضربها للناس وما يعقلها اشتركوا في